مضى الحديث عن التوكل وبينا أن التوكل على الله هو نصف الدين كما قال العلماء إياك نعبد وإياك نستعين هذه الجملة التي نرددها تشتمل على التوكل إياك نستعين وبينا فضل التوكل وما ورد في الكتاب والسنة من جهة فضله والحث عليه وبينا أن علاقته بالتوحيد وطيده وأن الله عز وجل قال وعلى الله يعني وحده وعلى الله فليتوكل المتوكلون ونواصل الحديث أيها الاخوه عن هذا المقام العظيم من مقامات العبودية المسلمون أيها الاخوه يتفاوتون في درجة التوكل فأولياء الله المتقون جعلنا الله وإياكم منهم يتوكلون على الله في كل شيء في إيمانهم بالله يتوكلون على الله في نصرة الدين وفي إعلاء كلمة الله هم على الله متوكلون يتوكلون على الله في جهاد أعداء الله يتوكلون على الله في رزقهم في حياتهم في موتهم في حاضرهم ومستقبلهم وفي كل أمورهم وكلما قل توكل المسلم في جانب من الجوانب فمعنى هذا أنه لم يتوكل على الله حق توكله فتوكله ناقص فمن الناس من يضعف توكله على الله إذا رأى قوة الكفار ورأى أعداء الله وما يملكون بعض الناس يضعف توكله إذا أصابتهم مصيبه بعض الناس يضعف توكله في مسألة الرزق فهو كثير القلق يقلق على مستقبله على مستقبل أولاده كما حصل عند بعض أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم قتلوا أولادهم خوفا من أن يكونوا فقراء قال الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا ايها الاخوه لمقياس درجه التوكل لا بد للانسان ان يجري على نفسه بعض الاختبارات الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ما السبب لأنه توكل على الله ترك هذا الشيء لله فالله عز وجل يعوضه خيرا منه مكافأة على توكله فهناك مفاهيم خاطئة عند كثير من الناس وهي تصادم التوكل على سبيل المثال من الناس من فسر التوكل بالتواكل كبعض جهلة الصوفية مثلا الذين جعلوا الدين والتدين ينافي فعل الأسباب فصاروا عالة على غيرهم وأشاعوا روح التقاعس والكسل بين المسلمين باسم الزهد والورع وغيرها من المصطلحات الشرعية لكنها محرفة عندهم ومن المسلمين من يعلم أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب لكنهم يبررون ويسوقون عجزهم وكسلهم وتفريطهم بالتوكل فهؤلاء سموا عجزهم توكلا سموا عجزهم توكلا والصواب أن توكلهم عجز يقول ابن القيم رحمه الله عن توكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقول وكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنه وهو سيد المتوكلين وكان اذا سافر في جهاد او حج او عمره حمل الزاد والمزاد وجميع اصحابه كذلك وهم اولو التوكل حقا يعني التوكل على الله لا يعني النوم في البيت لا يعني ان ينتظر الانسان رزقه ان ينزل عليه من السماء هذا الانحراف ايها الاخوه يقابله انحرافات كثيرة جدا منها على سبيل المثال الاعتماد الكلي على الأسباب المادية والتعلق بها محبة وخوف ورجاء وهذا قد يصل بصاحبه إلى الشرك عياذا بالله هذا الأمر أيها الاخوه والخلل فيه يوقع بعض المسلمين في أشياء خطيرة جدا كتعاطي السحر والكهانة والتطير والتشاؤم والخوف الشديد من المخلوقين والتخلي عن الدين من أجل الدنيا وطمعا فيها بعض المسلمين يا إخوة قد يقع في الشرك بالله بسبب خوفه الشديد أو طمعه الشديد فيما عند المخلوقين المنهج الشرعي هو الجمع بين التوكل مع الأخذ بالأسباب الشرعية فإذا عزمت فتوكل على الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل الذي قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون هو الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أيها الاخوه المؤمنون حتى يدرك أحدنا مدى توكله لا بد أن يجري لنفسه اختبارا خلال بعض الأسئلة ما مدى خوفك من الله قياسا بخوفك من المخلوقين قارن بين خوفك من الله وخوفك من الناس ما مدى إيمانك باسم الله الرزاق هل اقترفت شيئا من السحر والشعوذة والتنجيم ومعرفة الأبراج وغيرها من هرطقات الإعلام الفاسد إن حصل شيء من ذلك فتوكلك فيه إشكال هل إذا اعتراك مرض أو وجع تعتمد أولا على الله وتفوض إليه أمرك أم أنك لا تفكر إلا في المستشفى الطبيب؟ ماذا تعني لك هذه العبارة فلان قطع رزق فلان الذي يقطع الأرزاق هو الله ما ردت فعلنا إذا سمعنا مثل هذه العبارات قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله الله عز وجل هو الرزاق وحده الذي يعمل في وظيفة محرمة ويخاف على رزقه ان تركها هل هو متوكل على الله يعلم أن كسبه حرام ولكنه يصر من أجل المال هل هذا يؤمن بأن الله هو الرزاق هل يتوكل على الله الذي يشح على ربه بالزكاه خوفا من الفقر أو خوفا من أن تنقص أمواله هل هذا متوكل على الله الذي يمارس تجارة فيها شبهات بل محرمات هل هذا متوكل على الله الذي يجري عقودا مع جهات مجهولة غير موثوقة وبشروط لا يدري هي حلال ام حرام هل هذا متوكل متوكل على الله ام ان الذي دفعه هو انه سال لعابه للربح او للعموله ولم يسال عن الحلال والحرام هل هذا متوكل على الله الذي تقول له اترك اترك الحرام وسيعوضك الله خيرا منه فيقول لك بلسان حاله او مقاله اوجد لي البديل ثم ساترك الحرام هل هذا متوكل على الله هذه التساؤلات ونحوها هي التي تضعك يا أخي المسلم على المحك أما أن نقول بألسنتنا إياك نعبد وإياك نستعين، ثم لا يظهر ذلك في حياتنا ولا سلوكنا فهذا يعني أننا نردد الفاظا إما أننا لا نعرف معناها أو لا نؤمن بها أو نناقضها في حياتنا وأعمالنا أيها الاخوه ضعف التوكل له أثر على الأمة الأمة الإسلامية هذا الكيان العظيم هذه الأمة الكبيرة ضعف توكلها إلى درجة كبيرة حتى صارت تسلم أمرها إلى أعدائها أيها الأخوة بعض المسلمين اليوم يظن أن العالم المتحضر المعاصر مرتبط وجود وجوده مثلا بوجود أمريكا أو أوروبا اعتقادات باطلة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بعض المسلمين يعتقد أنه سيموت جوعا إذا انتهى النفط إذا نضب النفط سيموت جوعا أعوذ بالله من الذي يرزق الحيتان في البحار أليس هو الله من الذي رزق جدك وجد جدك أليس هو الله بعض الموظفين يقدس الوظيفة لأنها هي سبب الرزق خلل عظيم جدا عند كثير من المسلمين كثرت الشعوذة وكثر السحر أقبل الناس على هذه التفاهات وهذه الكهانات كل ذلك بسبب خلل في التوكل وعلى ضد من ذلك بعض المسلمين استسلم للضعف والهوان وتركوا الأخذ بالأسباب وصاروا يتخيلون نصر الأمة الإسلامية وتمكين الأمة الإسلامية أنه لن يأتي إلا بمعجزة فمنهم من ينتظر المهدي ومنهم من يأس من تغير الأحوال وهذا كله أيها الاخوه راجع إلى خلل عظيم في هذا المفهوم العظيم وهو التوكل على الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتوكلين إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين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 معاصرة قصة حدثت في زمن من الأزمان ليست من أخبار بني إسرائيل فهي قابلة للتصديق وعدم التصديق أما الذي قصها فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أما الذي خرج الحديث فهو البخاري رحمه الله في صحيحه فهذه القصة ثابتة ثبوتا قطعيا وهي قصة بالنسبة إلينا هي قريبة من الخيال في عصر تغيب في كثير من المفاهيم والموازين السماوية أرعني سمعك يا اخي المسلم واسمع إليها روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال له صاحب المال ائتني بالشهداء أنا سأعطيك ألف دينار كثير سأقرضك لوجه الله لكن لا بد من شهود ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا فقال صاحب المال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلة فقال له صدقت استحى مع أن من حقه أن يطالب بالشهداء ويطالب بالكفيل لكن لما سمع كفى بالله شهيدا كفى بالله كفيلة قال صدقت فدفعها إليه على أجل مسمى يقول صلى الله عليه وسلم فخرج في البحر هذان الشخصان أحدهما كان يسكن في مكان يفصل بين صاحبه بحر هذا المكان إما جزيرة أو مكان آخر بينهما بحر يقول عليه الصلاة والسلام فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله ألف دينار بعد مدة معينة والرجل يريد أن يأتي في المدة المحددة ويسدد الدين يا من تغلق جوالك إذا جاء موعد الدين اتق الله يا من لا ترد على صاحبك الذي احسن إليك اتق الله احسن إليك في يوم من الأيام وأنت تسيء إليه لماذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد جعلت هذه الحوادث السيئة في هذا الزمان جعلت كثيرا من الناس لا يقرضوا احدا لأنه لم يعد يثق في أحد هذه النماذج اسمعوها يلتمس مركبا إلى صاحبه ليرد له الدين في اليوم المحدد يقول صلى الله عليه وسلم فلم يجد مركبا فأخذ خشبة خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه كتبها إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أحكم إغلاق هذه الفتحة في الخشب، وقد وضع في الخشبه ألف دينار ثم أتى بها إلى البحر فماذا قال هذا الرجل الصالح قال اللهم إنك تعلم اني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها سلم أمره إلى الله لأنه فعل الأسباب يقول صلى الله عليه وسلم فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف حتى ما صار يعلق نظره بالخشب اين تذهب عنده توكل على الله والله إننا نحلم بجزء من هذا التوكل ببعضه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده يقول صلى الله عليه وسلم فخرج الرجل الذي كان اسلفه صاحب المال ينظر لعل مركبا قد جاء بماله إما هذا الرجل اتى أو المال مع أحد فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه هذا الرجل من صدقه مكتفى، سافر مرة أخرى يريد أن يقول لعل الخشبة الله سبحانه وتعالى ما أوصلها س. مع أنه متوكل على الله أراد أيضا أن يتأكد فأتا بالألف دينار فقال والله انظروا إلى الوفاء أين الوفاء هذه الأيام قال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيتك فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت إن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالالف دينار راشدا هذا الحديث أيها الاخوه يحتاج إلى تعليقات كثيرة لكن والله من كان في قلبه إيمان ومحبة لله سبحانه وتعالى ولدينه فإنه يأخذ العبرة من مثل هذا الحديث هذا الرجل صدق في توكله فصدقه الله المقرض صدق مع الله والمقترض صدق مع الله فانظروا إلى هذه الواقعه العجيبة كيف أن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل هذه الأمذلة والله للعبرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد بيننا مثل هذه النماذج الصالحة وأن يجعلنا جميعا هداه مهتدين على الله متوكلين إنه على كل شيء قدير اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهلهما اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في بلاد الشام على من بغى عليهم اللهم عجل فرجهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم, بعدوك وعدوهم اللهم, بعدوك وعدوهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ورد كيد أعدائهم في نحورهم إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين